ك بعض الجماعات التي تتكلم باسم الإسلام والإسلام منها براء وترفع راية الجهاد في سبيل الله وشعار الدفاع عنه ثم هي تسيل الإسلام أبلغ الإساءة وذلك بما أظهروه من سفك للدماء وانتهاك للحرمات ترويع للآمنين تفريق لوحدة الصف صف الأمة حديثكم حول ذلك الحمد لله الجهاد هو سنام الإسلام والجهاد والهجرة من أفضل الأعمال في الإسلام ولكن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر ولي أمر المسلمين هو الذي يأمر به وهو الذي ينفذه وهو الذي يشرف عليه بنفسه أو يقيم من يقوم مقامه في ذلك وهذا مذكور في كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا حتى تقوم الساعة فهذا هو الجهاد المشروع أما سفك الدماء ومعصية ولي الأمر فهذا مذهب الخوارج وهذا من الإفساد في الأرض هذا إفساد وليس بجهاد نسأل الله العافية وأن يهدي أضال المسلمين لمعرفة الحق والعمل